مات يا محمد يا ولد آدم. يوهو يوهو يوهو. يوهو يوهو. يوهو. محمد يا نبيكم الله يا نبيك بسم الله ما عن النبي كل شيء هو مستقبل دين وحياة ودنيا وآخرة اليوم من الصادق من الجد اليوم الله في السماء ما ضعناك يا حبيب القلوب يا طبيبها ولكن في علم الله تشتاق الأفضل للقيام محمد رسول الله Ja he ovat meidän kunnioitajamme. He ovat meidän kunnioitajamme. He أحضر قلوب يبلغ الكون صداه أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف ممة المليار؟ أقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وبدل المموضة وأن تدار ما رأيهم؟ لو أن الذي استهدئ بملك من ملك العور رئيس من رؤساء يحبل جواب والذين يمذون رسول الله ولا طاقتم في الذي لولا الله ثم مهتدينا لا صمنا ولا صلينا فعنونا الذي وجدنا ضلالا فهدان الله به فعنونا الذي وجدنا عائلين فأغنان الله به فعنونا الذي وجدنا متناحرين فألق الله بين قلوبنا به فعنونا الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدنا وأهدينا وأموادنا والناس أجمعين كانت الناس حيارا فاستباروا بهداه كانت الأفكار أسرا حررته النايدا الرب <أسنى> انا نحن خلصناك الله علينا اجمعين سبت رسول الله حب الدينكم بالدينكم بيننا يا هذا الصديق والله وسنراه ان تكون ذو الحق من الذي ظل سعيه الدنيا من خاصم كيف غاب عن هداه كيف نالوا من عزيز جاد مجدا أسمع أبناء السادسة عشر أجل الرجال المعرضين ومعاد قال يا عم أين أبو جهل سمعنا أنه كان يصب النبي صلى الله عليه وسلم والله يرضى أين الله؟ لا يفارق سوادنا سواد والله لا نجونا إن نجا فصلط إليه كالسه حدى أرضه ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا أخذت عدو أنا أخذت عدو والله سأل التاريخ ينبي أبصلت ندهو بالغ البذلا جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى وانتهى وانتهى, وانتهى ثم ابتدأه من ليعدا الا الله اليوم, اليوم من الله اليوم نسيك يا رسول الله خبا ما سيلا ونايك القوم الشباب والشيب النساء والأطفال عنك وعن أرضك سيعلم أولئك أنك تركت رجالا وسيعلم أي من قلب حاربوه يا عداه كلنا اليوم في داه تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم يا أمة محمد والله ليظل ب تو ربي حيا وميت والله ما ضروا الا انفسهم فلقد اذناهم الله بالحرب والله ما ضروا الا انفسهم ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك قصد القناعه في اتباعك وشجاعتنا في اتباعك لفضيله الشيخ خالد الراشد نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومسيئات اعمالنا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 أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ظلاء وكل ظلاء في النار عباد الله يقول الله جل في علا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة نعم عباد الله محمد بن عبد الله طلوات ربي محمد بن عبد الله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 رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيم عباد الله ما قامت هذه المنابر ولا تشرفت إلا يوم كان أول من اعتلاها هو محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأثم التسليم وبالله لا خير في هذه المنابر وبالله لا خير في هذه المنابر إن لم تدافع اليوم عن أغلى البشر كان إذا صعد المنبر هز المنبر هزه وعلى صوته وحمر وجهه كأنه منذر جيش حتى يقول الصحابة أواقعنا المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وارفقاك سلم العبودية حتى وصل إلى صدرة المنتهى يوم أن أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بك الله ليلا إذ ملائكهم والرسل في المسجد الأقصى على قدمه لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشب بالبدري أو كل جندي بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يقص بحبيب الله يأتمم جبت السماوات جبت السماوات أو ما فوقهن النججا على منورة ذرية النجوم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق رسم مشيئة الخالق البغري وصنعته وقدرة الله فوق الشك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 نصيب إلى الشافعي رحمه الله قوله ما اوتي نبي المعجزه ولا فضيله الا وَلِنَبِيِّنَا صَلَّى الله عليه وسلم نظيرها واعظم منها يا خَاتِمَ الرُّسُلِ المبارك ضوءه صلى عليك منثور القراني سبحان من دك سمعك وبصرك من دك سمعك وبصرك وصفاتك سبحان من جعل البشر في أخلاق البشر في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 آن الأوان ليعرف الصادق من الكابل آن الأوان أن نموضى أثواب الذل والمهانة منذ عموذ طوال ونحن نشرب كأس الذل والمهانة أنت فلسطين وصاح أقصانا ولا مجيب وتوالت الصيحات والأنات ولو كانت صخور لاستجابت لتلك الآآت والصيحات ولا زالت تتتابع علينا المصائم وتوجه لنا الشتائم والاحتضارات فمما من؟, من ادل واحقر شعوب الارض لكن لماذا لأننا لو احترمنا اوامر ربنا لاحترمونا لا لأننا لو عملنا بكتاب ربنا ما خانونا لاننا لو اثرنا على حد نبينا ما اخافونا قال صلى الله عليه وسلم مستحضرا مرضنا قال الله صلى الله عليه وسلم مشخصا مرضنا إذا تبايعتم بالعين اذا تبايعتم بالعين هي بالربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالسر وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى تعودوا إلى دينكم يوم أن كان المسلمون أعزة طرخت إمرأة وإسلاما فجيش لها المعتصم فجيش لها المعتصم جيشا وسيجر لها لنصرتها ويوم أن نقض نكفور الروم العهد أرسل لك هور رسالة فحواها الخبر ما ترى لا ما تسمع يا كلب الروم واليوم يوم أن تشربنا الذل والهواء ماتت أحاسيسنا وماتت مشاعرنا يسخر تجار البقر في رسولنا يسخر تجار البقر من رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس جدوى المقاطعة وأقل أمانينا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 القضية قضية نكون اشتكته له ورفعت له شك والظلم والجو لأنه حامل لواء العدل وثمات الله رؤوك الرحيم أجبا لهم أجبا لهم كيف عميق أفسارهم عن تأمل هذه المشاهل وقراءة هذه الأخبار من حياة سيد الأمرار يقول زيد بن أرقم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء لإعراضي فإذا ضبيه غزالة مشدودة إلى الخباء فقالت يا رسول الله إن هذا الإعراب إصطادني ولي في البنية يعني ولد الغزال ولي خشفان وقد تعقد في بأخلافي فلا هو يتمحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشبي في البنية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركتك أترجعين قالت نعم وإلا عندبني الله عذاب العشاء فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاء التلمى فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباب وأقبل الإعرابي ومن قربته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيها قال هي لك يا رسول الله فأطلقها صلى الله عليه وسلم يقول زيد بن أرقم فأنا الله رأيتها تسيح في البديح وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وللخبر طرق أخرى عن أنس وأم سلمة وغيرهما قاتلهم الله صوروه ورسموه بأبشع المناظر والصور قاتلهم الله صوروه ورسموه بأبشع المناظر والصور ماذا لو أنه أحلى من القمر اسمع اسمع أوصار أغلى وأحلى البشر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان ليلة مقمرة ذأغيم فيها وعليه شهد حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلو كان في عيني أهتم من القمر يقول كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سروا استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وتقول الربيع بنت معوذ بمحمد ابن عماد ابن ياسر. تقول له لو رأيته يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الشمس في أبراجها طائعة. لو رأيته يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لقولك الشمس طائعة في أبراجها. ويقول أنس رضي الله عنه واصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم كان ربعا من الضوء. متوسط الطول إلى الطول أقرب ليس بالطويل ولا بالقصير أذكر اللون أمهر أي أبيض مشرب بحمضة ويقول جابر رضي الله عنه كنت إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل مشرب العينين بحمضة ويقول علي رضي الله عنه واصفا إياه صلى الله عليه وسلم يقول كان في الوجه تدويض أبيض مشرب أدعج العينين أهذب الأشبار ما أحلىه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 وبين الحاجبين عرق يدره الغضب أي يمتلك ذلك العرق دم إذا غضب وما كان يغضب لنفسه قط وما كان يغضب لنفسه قط إنما يغضب لحدود الله إذا تهك يقول الحسن مواصلا وصفه لجده صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أقنى العقنين الطويل الأم لبو نور تحل تهل الخدين ضليع الأمر أشرب ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج ثنيتين فكان إذا تكلم رؤيك النور بين ثناياه وذكر علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس واللحية اسمع يا من تحلب لحيتك ولا تريد أن تتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال أطلق اللحام أسدل اللحام أكرم اللحام أو اللحام لا تتشبه باليهود والنصارى وكان شعر رأسه كما قال أنا رضي الله عنه بين الشعرين لا صبق ولا جعد بين أذنيه وعاتقه يضرب من بيت وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء يا الله تأملوا الصحابة تأملا وملأوا أعينهم منه وما كانوا يشبعون من قويته دخل صلى الله عليه وسلم يوما على أحد أصحابه ووجده مهموما مغموما فقال له ماذا دهار وما الذي أحمل فأخذ المحب يبث أشواقه فقال يا رسول الله لقد أحمني أمر عظيم فهو أننا نكون معه ونشتاق له ويزيد شوقنا له فكيف إذا مت أو متنا وفارقنا كيف إذا كنا من أهل الجنة وكنت أنت من أعناها منزلة كيف نراك بل كيف لو كنا من أهل النار وحرمنا وإياك فبشره الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا ألم مع من أحد فهل نحبه حقا؟ هل نحبه حقا؟ كما قال لنا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه والده وماله والناس أجمعين تأمل والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مطرون بأنفافي ولا جلست إلى ظلم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي اسمع يا مشتابي مزيد من الأوصاف للمختار عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وما مسست حريرا ولا ذيباجا أليكون كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا أضيب راقحة من راقحته صلى الله عليه وسلم ومع عرقه صلى الله عليه وسلم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 قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب <تصفيق> إيوى لا يخرج من ذلك الجسد الطاهر إلا أطيب الطيب في صحيح الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم في يوم بذل صف الصفوف وكان بيده قدح أي سهم يعدل به القوم فمن ربس الوادي بالغزية وهو متقدم في الصف فطعنه في بطنه بالقرح فقال استوي يا سواد فقال سواد يا رسول الله أوجعتني أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقذني من نفسك أي اقتص منك فقال له صلى الله عليه وسلم لك ما أردت اقتص لنفسك وعرض نفسك له فقال يا رسول الله لكن بطني كان مكشوفا فلا بد أن تكشف بطنك فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتصى نفسك يا سوى الله أكبر القائد الأعلى وقائد القوات المسلحة يعرض نفسه للقصاص لجندي من جنوده وأمام ومنطأ ومسمع جميع الجنود فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتصى لنفسك يا سوا فما كان من الجندي إلا من اعتنق بطن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يمدغ وجهه ونحيته في بطنه فقال له صلى الله عليه وسلم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 استكمال لوصفه صلى الله عليه وسلم لا بد من ذكر خاتم النبوة الذي في ظهره فقد جاء عند مسلم من حديث جابر يقول فيه ورأيت الخاتم عند كتبيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده وفي وصف آخر عند أحبل من حديث عبد الله بن سارجس قال رأيت خاتم النبوة في نبض كتبيه الأيصر كأنه جمع به لا ننسود كأنها الثلاليب وفي وصف آخر جامة سوداء تطلب إلى الصفرة حولها شعارات متراكبات كأنها عرب فرس قالوا والحكمة في الخاتم أنه آية وعلامة ذكرها الله في كتب اليهود والنصارى وقالوا أيضا أنه لما كان قلبه صلى الله عليه وسلم مليء حكمة وإيمانا كما في الصحيح ختم عليه كما يختم على الوعاء المملؤ مسكن أو ضررا إنه معلم البشرية وهذه إنه معلم البشرية وهذه جمع القوة والعدل والشدة في الله فكان أليل الناس وأرقو الناس وأرحم الناس بالناس ومن أشد فيهم حياء بل أشد حياء من العدلات في خدرها أفلا يستحون أفلا يستحون وهم يصورون بتلك المناظر الخالية من الحياء قاتلهم الله قاتلهم الله أنا يوفكون اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لم يجتمع لمشر سواه واجه قومه بدعوة تتصدع من حول وقرها الجبان ولقن قوى الشرك والظلم والطغيان دروسا لن تنساها مدى الزمان يقول هلقا لأبي سفيان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 من الطفولة إلى الأبعين طفور ونقاء ومن الأبعين إلى الممات جهاد ومضاف كتاب مكشور كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم كتاب مكشور من المحهة حتى المماء كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم ما كتب على الله أربعين سنة ما كتب على الله أربعين سنة قبل النبوة أي عقلوا أن يكذب على الله بعدها يوم أن تحمل الأمانة وكلف بالرسالة جاء إلى خديجة جاء إلى خديجة خائفا يقول زملوني زملوني فقالت بكل ثقة لأنها تعرف طهره وعفافة والله لا يخصي الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتستق الحديث وتعين على نواعي الحق علمت رضي الله عنها أن من يتصب بهذه الصفاء لا يخذل أبدا فلما سمعت خديجة رضي الله عنها كلامه وطمأنته وهدأت من روحه انطلقت به إلى ابن عمها ورقه ابن نوفل وكان قد تنصر عنده من العلم ما عنده فلما سمع كلام خديجة رضي الله عنها قال رحمه الله وهو وجل قدوس قدوس والذي نفسي بيده كنت صدق يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة لئن كنت صدق يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة ثم قالك النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفتي بيده إنه لا يأتيك الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى عليه السلام وإنك نبي هذه الأمة ولا تؤدين ولا تقاتلا ولا تنصرن بإذن الله ثم قال ورقه واسمعوا يا شباب ثم قال ورقه واسمعوا يا شباب اسمعوا الشيخ الكبير الذي ذهب بصره اسمع ماذا يتمنى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 ثاوموه وعرضوا عليه الملك والنساء والمال فجاهدهم بالقرآن عرضوا عليه الملك والنساء والمال والسلطان فجاهدهم بالقرآن كما قال الله وكما عمل ربه تبارك وتعالى وجاهدهم بدي جهازا كبير ولما هددوه وتآمروا عليه قال والله لو وضع الشنف في يميني والقمر في يساري على أن أكرك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أرحب كذونا، فلقد سرت مثل النجوم همومه، ومضى مضي الباطر في عزائمه، فلما ماتت خديجة المتبته له بعد الله، وما عمه الذي كان يحميه خرج للطائف يعرض عليهم عزة الدنيا وشرف الآخرة، فاستهزؤ به وأذوه. فقال له أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله إن كان الله بعثك بشيء قط وقال الآخر الله لا أكلمك بعد من فسك هذا كلمة واحدة أبدا لأن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك وقال ثالثهم وقال ثالثهم قافله الله لعجز الله أن يرسل غيرك فلما آيس منهم قال لهم اكتموا أمري فقد به فأذروا به صبيانهم وثفهاءهم وقعدوا له صفين على طريقه فأخذوا يضربونه بالحجارة فجعل لا يرفع رجلة ولا يضعها إلا رفخها بالحجارة وهم يستهزئون ويسخرون وخرج قائما على وجهه لم يفق إلا في قرن المنازل يقول بأبيكم وأمي فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابه قد أضلتني فنظرت فيها فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه فناداه ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم من فقال الرحمة المهداة بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله من يعبد الله وحده ولا يشتك به شيئا يا الله أبعد أن آذوا <تصفيق> أبعد أن آلوا وشتبوا وأدموا قدميك ونالوا ما نالوا منك من السخرية والاستهزاء تحرص على هدايتهم وإنقاذهم بدلا من تدميرهم وحلاكهم سلوا مكة ورجالها سلوا الطائف وجبالها سلوا مكة سلوا مكة ورجالها وسلوا الطائف وجبالها عظمة فييد البشر والرجال والله والله مهما تكلمت الأقواه أو صدرت الأقلام فستظل كأنها لم تضح مكانها فمن ذا الذي يستطيع أن يصف أو ينصف عظمة فييد ولد آدم ومهما خطته الصحاء وألفت المؤلفة عن شخصيته وحياته فإنها ستسقط على استحياء لأنها لا تستطيع أن تستوعب بصفحاتها مهما كثرت جانب واحد من عظمته فلقد بلغ الدجا في جماله وبلغ العذاب كماله حسن الجميع خصاله فصلوا عليه وآله يقول الله لكم واسيا بعد أن ناله ما ناله من الأذى والسخرية والاضطهاد ولقد استفزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاقم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وقال سبحانه ولقد استهزئ برسل من طبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهاهم يسخرون ويستهزئون بك ميتا تحملت السخرية وأن حي وصبرت عليها وهاهم يسخرون ويستهزئون منك ميتا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 ولكنه امتحان وابتلاء لنا ليختبر الله محبتنا لك وصدقنا في اتباع وشجاعتنا في الدفاع عنك وأنت الذي تحملت من أجلنا ما تحملت فمن الذي أغاضهم فمن الذي أغاضهم وجعلهم يذكرون ويستهزئون هذا هو محورنا الثاني عباد الله بلد هناك بلد هناك في أوروبا يسمى بالدنمارك بيننا وبينهم سفارات وتجارة ومبادلات وبيننا وبينهم عقود ومواتب لا أذيناهم ولا استعديناهم لا من قريب ولا من بعيد لكن من الكفل واحدة ملئت قلوبهم حسدا وغلا على المسلمين وربنا أعلم بذلك وقد أخبرنا عنهم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 ردود الفعل لا تليق بمن عندهم عزة وكرامة سمعوا عن فلسطيننا وأقصانا وكيف خذنا أطفال الحجارة سمعوا أننا خذنا العثيفات في البوسنة والشيشات سمعوا عن تطاول الصليبيين الأمريكان على ثرواتنا وأعراضنا في العراق بل داسوا قرآننا بل داسوا قرآننا وأهانوه وما سمعوا منا إلا شجب واستنكار كما هي عادتنا سمع اليهود يرددون ويقولون عنا محمد مات وخلف بنات سمع اليهود يرددون عنا ويقولون محمد مات وخلف بنات فأرادوا أن يأخذوا نصيبهم من القصعة التي تداعت عليها الأمم لما قذب الوهن في قلوبنا فطعنونا فعنة أخرى في الصميم وفي من؟ في سيد ولا الأهلم في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا خلينا فعنونا في الذي وجدنا ظلالا فهدانا الله به فعنونا في الذي وجدنا عائلا فأغنانا الله به فعنونا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 أنهم لم يجدوا من يرد عليهم، كردي معوذ ومعاذ ابن عطاء، ابن السادسة عشر، الذين أرجأ يوم بدرا بحثا عن أبي جهل، فلما صفت الصفوف يقول عبد الرحمن بن عُثْرَة. الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممتعي ومحمد كان أمير الرجل يقود الفوج لنصرتنا إن اسم محمد الهازم روح الآمال لأمتنا أغاضهم رجوع آلاف الشباب في كل البقاع والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم رغم سمومهم عبر شاشاتهم وقنواتهم التي أوجدوها بإفساد أخلاق الشباب بتدمير روح الفضيلة في المجتمعات المسلمة يا ويحهم يا ويحهم ما لو أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أغاضهم والله أصحاب اللحى والتياب القصيرة وأصحاب القلب الطاهرة والنفوذ الزكية الشم الأباء الذين يثيرون على خطى سيد المرسلين أقاطهم أن كثيراً من الدنماركيين أعلنوا إسلامهم واتخذوا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لهم. لب اعتراض كل العالم. الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض. الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض. وناعج وضبط رضى الله التي حضر الناس عليها. أقاطهم أنه رغم حملة مشكلة على نساء المسلمين ونساء هذا البلد خاصة. أن نساءنا وفتياتنا يا بين الإنحلال والفساد والضياع أغاضهم أن الحجاب لبس في بلادهم فأعلنت فرسا حربها الحجاب أما علم أولئك أما علم أولئك وعملاؤه أن نساءنا هن حفيدات فديجة وعائشة وسمية وأم عمارة وأن نساءنا يبدينا رسولهن بأرواحهن قبل الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يحد يوم انقلبت الموازين وفر منفر ثبتت كوبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم إمرأة ضعيف ثبتت إمرأة يا رجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألتفت يمنه أم عبارة دود عني ألتفت يسرى أم عبارة دود عني أقول يا أم عمارة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عمارة يا أم عمارة من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة سليني تمني يا أم عمارة قالت تمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله نتمنى رفقتك في الجنة فالتاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس القادمون وخذرجوا وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. وجريدة دنموكية خبيثة حكومية تعرض صورا كاريكاتيرية تصور فيها سيد ولد آدم بأبشع الصور فتاره تصوره وهو يضع على رأسه قبعة فيها قنبلة وتاره تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء وطاره تصوره وهو يطارد النساء القصر وفي أخرى يقول لأكباعه ليس عندنا من الحور مزيد وزادوا في وقاحتهم وصوره على أنه ساجد وكلب على بحره لم تسلم حتى أمعاءه من سخريتهم واستهزائهم فصوروا بطنه مظفوما وهو مفتوح ورسومات قبيحة في بطنه وتمادوا وتمادوا يوم أن احتج المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار واعتداء فجعلوها مصابقة مفتوحة لأحسن رسمة كاركة دينية هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام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 أنهم استهدأوا بيهود أو هندس فالأصبح عباد الفقر أرجلوا بالنا أين صدقنا أين صدق محبتنا أين مواقف الحكومات الإسلامية وأين مواقف أمة المليار عباد الله لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبدل الأنفس والأموال في داعا وحبه وحمايته من كل من يؤذيه وهذا أدنى ما له من الحق علينا ليعلم الله من ينصره ورسله بالغير بعضنا جبارا في الجاملية خوارا في الإسلام لقد أعلنوا الحرب والأداوة علينا بدءا بكلبتهم الفاجرة ملكتهم الخبيثة التي ألفت كتابا عن مذكراتها وقالت فيها أنه لا من التصدي الإسلام وأن المسلمين في الدنمارك كالغدة السرطانية ألا قبح الله وجهها لم يبقى إلا النساء الكافرين أما رئيس وزرائهم أبجر الفجار فقال إن لصحافتنا الحرية في التعبير عن آرائها وشعورها ولن نوقف أحدا عن ذلك ما أدري ماذا سيكون شعوره لو كان هم المعنيون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 قرأ المقيرة يده بنعل سيفه وقال له أمسك يدك عن لحية رسول الله أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله ألا ترجع إليه قال عروه ويحك ما أفضك وأغلظك فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عروه من هذا يا محمد قال هذا ابن أخيه المغيرة بن شعبة لا قرابه لا أسابة رجع عروه إلى قريش. بعد أن ما يصنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع نبيهم كان لا يتوضع وضوءاً إلا كادوا يقتلون على وضوءه وما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كث رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده هنيئ ألاهم والله وإذا أمرهم ابتدروا الله وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيماً ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه فرجع يقول لقريش إني جئت كسراتي ملكه وقيسر والنجاشي في ملكهما والله ما رأيت ملكا قد مثل ملك محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه بشيء أبدا فأنتم رأيكم هكذا كان تعظيمهم, هكذا كان تعظيمهم فكيف هو تعظيمنا أين نحن من سنته واتباعها ديئ ونفرة دعوته أسمع أسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال صحبة نبيا أسمع أسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال صحبة نبيا سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهدلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فناد النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له يؤذيني خالد الهذلي يؤذيني خالد الهذلي ويتطاول عليه فقال الجندي روحي لروحك فداء مرني بما تشاء روحي لروحك فداء مرني بما تشاء فقال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي ما تردد الصادق ولا تلك ما قال عذرني، ما قال المهمة صعبة ما قال أرسل معي فلانا أو فلان لكن قال مستفسرا يا رسول الله ما رأيت الرجل قط ولا أعرفه فقال صلى الله عليه وسلم علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه كانت العرب تقول خالد الهدري رجل بألف رجل من شدته وبأسه لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار يقول شيخ الإسلام ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض فانطلق ابن أونيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة حيث أقام خالد الهدل مخيما له في ميناء يجمع الناس لمعاملته الدنيئة فجاءه عبد الله بن أونيس عارضا خدماته ومساعداته فالحرب خدعة فقبله وأدناه وكان ذو رأي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 وقليل هم المتوكؤون فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسل هذه أخبارهم فما في أخبارنا هذه مواقفهم فما في مواقفنا قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله خوق أيديهم فمن نكث فإنما يبكث على نفسه ومن أوف بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدقوا في حبهم لله ولرسوله فصدق الله معهم منهم من اختز عش الرحمن عند وفاته ومنهم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 رب الشرب ببيت في جنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب أليسهم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأصهار والذين تبعهم والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن فأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الحوز العظيم يقول قائلهم من الكفار يقول الإسلام دين لو كان له رجال يقول الإسلام دين لو كان له رجال أي والله ما كذب اليوم يسيئون لislamنا وقرآننا ويشتمون نبينا ثم يقولون لماذا تمتحبيون فماذا تريدوننا أن نكون انبطحين مستسلمون حرام في قوانينهم الصخرية بالأديان إلا الإسلام ويقولون عن الإسلام أنه دين الساقطين أخلاقيا يقصدون بذلك نبينا صدر الله فمن أين لنا بأمثال معاد ومعود أين لنا بأمثال ابن أنيس وأولئك الرجال اسمعوا هذا الخبر والنبك سويا على أنفسنا ذكر صاحب الدرر الكامنة في المجلد الثالث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 كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقعه أشد مما أشد مما كان انتهى، قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليب وقال عزوره فوثب الكلب بعد أن قطع رباطه ووثب على عنق الصليب وقال عزوه في الحال فمات من فوره فأسلم نحو من أربعين ألفا من المغول غارت غضبت الكلام غارت وغضبت الكلام أين غضبتنا اشتاقت لك الجمادات ولا الشعر يا حبيب الله فأين أشواقنا كان الحسن البكري رحمه الله إذا سمع حديث بكاء جدع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا معشر المسلمين الجمادة والجدع يحنوا إلى رسول الله الجماد والجدع يحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تحنون أن تبدا بكرام كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه اشتقت لي إخواني اشتقت لي إخواني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 إلا بقصع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتعدب غيرهم وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه لن نقبل من الصحيفة الفاجرة ولا باعتبار من كلمة الروم ورئيس وزرائها ألا لعنة الله عليهم أجمعين سببتم رسول الله أبفل لدينكم بأمركم السيء الذي كان غاويا فإن وإن عنتكموني لقائل في دل رسول الله أهم وما لي أطعناه لم نعدل فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هذه الأيام بيننا يا عباد الصليب الأيام بيننا يا عباد الصليب وسنرى من تكون له الآقباء ومن الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم أدابا مهينة وقال الله إن شانعت هو الأبتر فكل من شنأه أو بغضه أو عاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأذره أليس الله هو الذي قال إنا كفيناك المستهزئين؟ فالله كاف عبده لكن الله أراد أن يبتلين بصدق محبتنا لنبينا فماذا نحن فاعلون؟ فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء هو مستقبلنا هو حياتنا فهو دنيانا وهو آخرتنا اليوم نعرف الصادق من الكاذب اليوم نعرف الصادق من الكاذب ما رأيناك يا حبيب القلوب؟ ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها ولكن يعلم الله كم تشتاق طلعب الثلقاءك ووالله الذي لا منه لا لأدى أحب إلينا من أمسنا ووالدينا وأهلنا والناس أجمعين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 أي من قلب ينقلبون نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزدتهم هم يحتاجوننا قاطعوهم قطعهم الرأس ولا تكن المقاطعة ليوم أو لأيام بل أبداً ما حينا لسان حالنا ما قال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم إنا برعاء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا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 وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على اليبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وصفيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه اللهم اجعلنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع أمته ونصرة دعوته اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينهم حتى تذكرنا مدخله اللهم نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين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 اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم نصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل اعلاء كلمه دينك اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشا وفي كشمير وفي أفغانستان والسودان وفي اوغادينيا وفي كل مكان اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم فك اسرانا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 تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر هاتف رقم 0 3 8 9 5 فاكس رقم 0 صندوق بريد 2 الرمز البريدي 3 واحد 9 5 المملكة العربية السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر خاص للمنشد أبو علي حاربوه يا عداه كلنا اليوم أفداه واسمعوا نبضى قلوب يبلغ الكون صداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم أفداه واسمعوا نبضى قلوب يبلغ الكون صداه كل باغنا لمنه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبات يداه أقزم تبت غداه ويحقون خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا واشادوه ويحقون خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا منه وردهم من ترى مكة تفاض النور يجتاز مدىهم أي روح و من ترى مكة تفاض كيف ابصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه اسالوا التاريخ ينبئ كيف ابصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى وانتهى وانتهى, وانتهى ثم ابتداه كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه كانت الافكار اسرا حررتهن يداه كانت الناس حيارا فاستبانوا بيهداه كانت الأفكار أسرا حررتهم لا يداه كل كان قبرا ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلف حداه كان قبرا ثم أحياه نداه قافلات النور سارت خلف هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الدائية قافلة, قافلة الدائية قافلة الداعية. قافلة الداعيات بدأت بفكرة. انطلقت بثقة وسارت بتوفيق الله. ندعوك أخت الكريمه لزيارة موقع قافلة الداعيات www. قافلة. الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها في قافلة الداعية مجموعة من أقوى الفلاشات الدعوية التي لاقت القبول بفضل الله. وما زالت الخطى مستمرة والتجديد قائم في قافلة الداعية أجمل وأرق البطاقات والتي تحمل نفيس الكلمات في مختلف الأبواب والموضوعات صممتها لك أخواتك وللقافلة هنا بصمات تميز في قافلة الداعية مجموعة ضخمة من المقالات القيمة التي تلامس حاجات الفتاة الروحية والنفسية تتلألأ بينها كلمات لمجموعة من المشايف والأستاذات الفاضلة فزورينا وضعي يدك بأيدينا لنحقق معا هدفنا السامي تصحيح مسار الفتاة المسلمة في الشبكة العنكموتية قافلة الداعيات بإشراف فضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد حفظه الله في ركاب القافلاء الآن في التسجيلات تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه اللهم انصر سنة محمد بن عبد الله في العالمين اللهم زد ذكره رفعتا وأعلي وزد دينه علوه علوه والذي كرر محمدا وأعلى مكانته إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم ألا على جفت أقلامه وسلت زوائل وبحت عن أصوار أتعرض أحرضه بالدود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإن, فإن أبي, أبي ووالده أبي وعرض بعرض محمد من منكم فداء ما كان للنبي والذين آمنوا Stoffru li müşrikin, wallu kanu, wallu kanu li qurbā min baghd ma tabiyan بالعغلاء. فهل يسبعون معون فهل, فهل, فهل, فهل يسبون سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عابرا قمت به صحيفة غن مركيا بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وفئ قدماه الثرى صورة آثمة وقحة وقاحة الكفري وأهله ثم نأتي جريدة أخرى نرويجية تنك الجراح وتشن الغارة من جديد لتعيد نشر الرسوم الوقحة ألا ساء ما يذُرون؟ أكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألا سفيه الأحلام؟ هم النبي الأمين. لنهد الأنام السبيل المبين فنهدك أستر عهد مشين ونحيي شعائر مجد دفع ليس نبينا بالصورة التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه فوجه عليه الصلاة والسلام والضياء والقهر والقداسة والبهاء مستنارة وضياء من القمر ليلة البدر يفيض سماحة وبشرا وسرورا وما كان عليه الصلاة السلام عابسا وانا مكشرا انه صلى الله عليه وسلم لا اشد حياء من العذراء في خدرها اذا سر استنار وجهه كانه قطعة قمر كان عليه الصلاه والسلام احسن الناس خلقا واكرمهم واتقاهم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم وياتي ضعفاءهم ويزورهم ويعود المرضى ويشهد الجنائز كان اشجع الناس اذا احمر الباس التقوا به في القتال كان عليه الصلاة والسلام يغفر ويصبح ويصبح ورسول عليك السلام وقلنا يمين لنجل الظلام إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون والله لنشر ذد السنة لا تكون بنشر البدعة والضلال لا تكون بنشر الفسق والمجون أين نصرة رسول الله يا عباد الشهوات. الشهوات أين نصرة رسول الله يا آكل الحوم الفضيل وناشر الحوم العفن والرضيل أين الغيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحاب القنوات الفطائل لماذا كل هذا التهاون وسواب جدد ألا يفيدكم ذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعلمكم الليل من عرض رسول الله ألا تفيض أعينكم دمعا يتفكر قلبكم دما؟ إن لم يكن يا عباد الله رفوسكم سيء من ذلك فالله فأل فأل الذي لا إله غيره لستم بمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طل عهد السباة المخيف أنرض وفينا كريم عفيف فلن نثني عن صراع عنيب أو الموت أول بشعر، فعذرا يا رسول الله, الله. الله. يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، إذا خذنا على التفاعل، فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية، عذرا يا رسول الله،, يا رسول الله فإن الله. المال أحب إلى قلوبنا من بعضنا، عذرا يا رسول الله، فإن الأشبان الدنماركيه حب إلى بعضنا من الذبيع، عذرا يا رسول, يا رسول الله، فإن مصالحنا صالح الدنيوية، وقدمت عند بعضنا عليه، فإن الله ناصره إن الله رافع ان الله يعلي شان ان الله منتقم لرسوله ممن طعم عليه وسبه, وسبه وسبه وسبه يسرنا ان نقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان انصر نبيك, أنصر يا, نبيك يا مسلم نبيك يا مسلم من فضيله الشيخ محمد صالح منجد اللهم انتقم لنبيه إنك عزيز في انتقال لفضيلة الشيخ محمد العاطف الشيخ اللهم من خطر اسمه أو كتب حرف به إساءة لدين أو إساءة لنبي أو استهزاء بشرعه أو استهزاء بعبادك الصالحين اللهم فشل منه أركانه اللهم فشل منه أركانه اللهم فشل منه أركانه الآن في التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم الله. 请不吝点赞 <for. S 2> Ama انذركم من رحل من الاحباب بالارتحال فجد الله ما دمتم في زمان الانهار <تصفيق> اما والله لو بما يوم لو واه واه يا وشوذيخ وآهوال العظام بالفيق مات مات, مات, مات, مات, مات, مات, مات, مات هو قد مضى إلى رمزه وودع يومه وأمسه ولكن أسألك أنت أنت يا من وأقول لك يا نفس توب من قلوبك واتبي ربي السماي تضفي بنجاتي يا نفس وين حكراقي وقرائي باب الإله وضافر الزلاج Rauppane, kissan, laidäpä, innä, minunä, innä, laidä, mutit, rova, pato, geä, mut, surum, mut, يا مغور قف طف قف طف قف له لحظة أين العدة قبل المنايا أين أين الأنفة من دار الأذايا أين العزائم أرضيت بالدنايا إن أي؟ بلية الهواء لا تشبه البلايا بلايا وإن خطيئة الأحرار لاك الخطايا خطيلة يا مستورين ستظهر الخفايا سرية الموت لا تشبه السرايا قضية قضية, قضية الزمان لا تشبه القضايا قضية, قضية ملك الموت لا يقبل الهدايا لا لا لا يقبلها أيها الشاب ستسأل عن شبابك أيها المرقى ستسألين عن أيام أيها الأيام تأهب لعتاب أيها الشيخ تتبر أمرك قبل سد بابك يا هؤلاء كله إلى الله إلى الله تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم التحبير في جامع الأمن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأعلى الآن في التسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم يا أقرأ يا إسماعيل يا أسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد تصلح حمد الملك المبعدين سألتني ناصر المتكي ما شاء الله رائع ما هذه القراءة ومن هي تستحيل فكادا إذا كانت زدة من عنده لغز ومن الأبي فكر له دقيقة ودقيقة والأم تفرك أو تفرك هدية تفلي ها... ها... إيش هاللغز الصعب هذا تستأنس البنت والابن على جميع هكذا هنا يتفاعلون بقضية الجلسات الأسرية أجمع الباحثون على أن مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل العمري لدي أسر لا نتصور الطفل ذا الخمس أو السبع سنوات أو التسعة سنوات لا يفهم. إنهم يفهمون. إنهم يفهمون عانا. تطرد برطم يسقط على الكرسي. ويلحقه. ويجيب لي عسل مكنسه. ويجيب لي الليل. ويجيب لي السلك هذا حصل. وأحيانا يغوله. يمسكوا مع الرقبة ويشد فيه في الجدار. كأنه في حرب يعني خطير هذا ما يصير. هذا. وتوجيب. ليس التعامل المناسب هو الهوان. وليس الطريقة المثلى رفع الصوت. وتوجيب. وليس العقاب الجميل المناسب استخدام الضرب دائما. انها حيلة الضعف إذا كان هذا بعيدا. وتوجيه, وتوجيه, وتوجيه. لنفرض وتوجيه أنه أخ وضربناه. أخطأ مرة ثانية. إيش العقاب؟ إيش هو العقاب؟ هل هو أن نقذفه من النافذة في الدور الضاد؟ هل هو أن نربي به في الباحة أو نذهب به إلى على جبل؟ أي إشي اللي فوق الضر باللقطة؟ وتوجيه. وتوجيه ولذلك الأول أن نترك الضرب إلى آخر مرحلة من المرات. الأول أن لا يتكرر في البيت إلا أندم من الناس. وتوجيه. وتوجيه دع الأبطال يعيشون طفولتهم والشغب طفولته. أين التدارس شبه اللعيب؟ أين الطفولة في توقفها؟ أين الثما في الأرض ونقطو؟ أين التشاكس معانى وتوجيه؟ كما قال الشاعر عمر بهادن الأمير. لما تودع أولادها مسافر يقول كنت أراهم في علبة الحلوى التي نثروا مزاج الباب الذي كسروا في الباب قد كسروا مزال جاموا وعليه قد رسموا وقد كتبوا طفلي في الصحن فيه بعض ما أكلوا طفلي في علبة الحلوى التي نهرو طفلي معانه وتوجه إذا كنت لما ودعت الأم والأولاد إلى دمشق إلى الشام وهو كانت في أحد الدول الأخرى وكنت كنت أحاول أبحث عن أولاد فارحت لما وجدت علبة الحلوى والمنثورة في الضي وعلبة الشاي التي ستب والباب الذي كسر كذا وكذا ثم بدأ يبكي قال قد يلوم العذال لكنني عذل العذال فإني رغم عذلهم فإني أبو أبكي ولو لم أبكي تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم طفل معانا وتوجيه, وتوجيه لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحباد جديدنا لا تنسى تسمي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والذين يقولون ربنا هذ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعن واجعلنا للمتقين إماما فلا تنسى أن تدعو حتى تضع زوجتك فإذا نزل هناك سنة من السنن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أولها أن تؤذن باليمنى وتقيم الصلاة باليسراء كيف نكسب أبناء استثمار والله الذي لا إله إلا هو إن الاستثمار الحقيقي ليس في قاعات أو صلاة البنوك وإنما في تربية الأبناء كيف نكسب أبناء من أنعب الله رزق المرء بالولد وأنعب الله فوق العد والعدد فاشكر لربك دوما ما حباك به من أنعم من نعمة نعمه كيف نكسب ابناء الرحمه بعض المرات هنا انت تعرف الان تقاسي ولا لا يجي يرمي نفسه عليك بدك تخمه بدك تكلمني كلمنا وخمه يا اخي ابنك كيف نكسب به تلقى منه الحب برده وَمِنْكَ قَرِّبُوا إِنْ تُبْعَدُوا يَبْتَعَدِي وَكُلَّهُ أُسْوَةً فِي كُلِّ شَالِذَةٍ فالمسلم صلى الله عليه يأتي فيرى أطفال الأنصار والمهاجرين يلعبونه فيدخل معهم ويقول فرموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا محمد يلعب مع المجلان مع الأطفال عليه الصلاة والسلام كيف نكسب أبناءنا إشبع قثبك الإشباع ابني حمي. ارتحلني فكره فلت. أن أقوم حتى يصفل. عليه الصلاة والسلام كيف نكسب أبناءنا ادعوا له رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ادعوا لأبناء ادعي بناتك ادعي بناتك ادعي لأبنائك الدعاء يا إخوان مخ الإبادة والدعاء يعمل الأكايف فنكسب أبنا بعض الأباء لا دخل خلاف اللي ماخذ الشهيق لا ينزل واقف لا يكأنه متوقف الصورة كأنه داخل الملك المخ لا تقلي الله، فيه. الله إنك انتبه لا تصير مصدر خوف. يا أخي قوة الشخصية تراها ما هي بالطين، ولا هي بالضوء، ولا هي بالساق، ولا هي بالسجاد. تك ما أتمنى أن يفارق بي الحياة حتى أرتاح. الله مسل. وأعجب من الآباء وأمهات الله سبحانه وتعالى سلطهم على أبنائه فلا يرون فيهم إلا ويذكره. يا سبحانك رسله. الرحم لهذا من لا يرحم من قام لبنته ومسك يدها وجلسها في مكان. محمد صلى الله عليه وسلم. إذخارك لا ماد ولا عرض فكم أب يغتني في الناس بالولدين تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم كيف نأسه أدنى لفضيلة الشيخ عبد العزيز المطور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين